That's all الديس الخط اللي هو مشهور كده مش كده لا شدة الخوف شدة التعب الحر مش الواحد بقى في على حاله في حرق تمام <تصفيق> اختواجه من الاخر اي ممكن اجيبه من السبب على كل مسلم وذكر الشروط ده النص بس ما قالش تلزم قال تجب فيعني يعني, تو... يعني بان اللزوم ده اقل درجه من الهجوم لا كنت قلت قبل كده من اصل الملازمه of, uh, de bordo. na deba eta da zein da ia opor في مسند الإمام أحمد تقريباً اللي هي لولا النساء يعني في, في تكميل الحديث ده أه <تصفيق> أه <الوحيد تصفيق> <تصفيق> وانا افتكرت لا توقف ولا عبده ولا ثوابه ولكن دي ما ومنوع بالله والصلاة لله والحسن لله بملكم ملكم وصدق ذلك وخيره إلاك فبيقول يعني أخر وأطفى بتاعتكوروني من الإبان بالله والحسن للسن وبرضو قال على حجات وإنه صدق جمع إذا ما دهنا الصلاة هي ملكم جمعاً تسعب ذلك ذلك وخيره إلاك فقال ما حشبهونا سنة بحدة خير خير وأطفى مش معناه أن المخطول إن ده يبقى ذن Jo, ba, solo pangoa, adina zombe, doa, eta ez da ezagutzen du gій horri <gülüyor> asak يعني ينفع اقنع حد ان مثلا هو واخد بقول ان هي سنه مؤكده مثلا ينفع اقنعه ان هي فرض عين يعني على الراجح يعني ارتاح له الراي take yeah. كانوا كده، كانوا من هذا البدء، مضروري كانوا بخروجوا بردنا طبعاً ما أردش بمقربوا ولو خرب حد، كانوا وردنا كانوا بردنا كانوا الحرق أقيداً إلى التوسعات، ومع ذلك محدش أجازة بداناً خروب حد برد، بالنص والمقادة اللهم عنه كورو يعني بقى كده على نفس الاعادات بقى ايوه مش النص ظاهر ولنا ظواهر تذل على عكس برضو في الأجل الاجر سواء ذم سلاهله التساوي الكامل دي حركة يعني انا بقى بستعجل في الدرس نظم كلامك واكتبه اول اول استوعب اوكي ممكن وانا بقى اتعصب او <تصفيق> بشكل zelena, zelena, zelena, zelena, zelena. Gaur, <tune> gaur, <tune> <tune> <tune>